في الشيخ أحمد من الآن بل يطعنون فيه منذ حين وأخونا الشيخ الدكتور أحمد ابن عمر بازمول أبو عمر حفظه الله تعالى من خيره من عرفت من طلبة العلم السلفيين علما وعملا وأخلاقا ودعوة وصبرا ولا أزكيه على الله سبحانه وتعالى والذين يطعنون فيه إما مبتدع حاقد أو جاهل فارغ يدافع عن البدع وعن أهلها ولا يعرف قيمة وقفة الأخ أحمد جزاه الله خيرا في وجهه المبتدعه كالحلبي وغيره ولو أنه عرف مقدار ما صنعه أبو عمر في هذه الفتنة لا اثنى عليه وأكرمه وأحسن إليه إن شاء الله فأحمد بازمول رجل فاضل من أهل السنة ولا أزكيه على الله سبحانه وتعالى والذي يطعن فيه إما مبتدع حاقد أو جاهل يعلم فإذا علمه ولم يتعلم وعاند وأصر فهذا يدل على أنه صاحب مرض نسأل الله العفو والعافية والله أعلم ماذا سمعت هذا؟ لكن قبل ما اتكلم حقيقة في الموضوع دعلي اقدم المقدمة انشغلت اليوم كثير ومزعشت كنا نقرأ ننظر في كلام أهل البدع والأهواء في بعض المسائل وأذكر مسألة المسيح الدجال وكيف النصوص جاءت توضح مصطلح المسيح وأنهم كذا قايتون في القبح والشكل ما هو راكب واللون ما هو راكب والشعر على الجسد ما هو راكب يعني من جميع الجوانب. والقبح في المنظر وأيضا مكتوب بين عينيه كافر هذا جانب والجانب الآخر أنه يقول لهم أنا ربكم فيقيعونه هو اسجدوري اسجدود هذه المسألة حقيقة جعلت كثير جدا من أصحاب المدارس العقلية قديما وحديثا ما زالوا ينكرون حادث الدجا التشنيع عليهم كثير جدا قديما وحديثا كيف مكرون حديث جاء في الصحيح عليه الصحيح الصحابه واحاديث ما ترى لان المساله إيش ما ترى كيف هذا بهذه الصوره والناس تتبعه ويصدقون انه هو الرب ويستحق العباده ويسجدون له ها اليوم انا ابو انا أبنى. هذا كلامي انا كل علهم يعذرون. يعني احنا البدع يعذرون. لانهم كانوا فعلا اصحاب عقول الناس هكذا رح حتى المستوى العقلي راح ينزل وهذا بلغناه الان الناس اليوم حتى العقول ما في ما في عقول لذلك المستوى العقلي سينزل ينزل ينزل حتى يجي وقت الدجال واذا الناس ما, ما عندها عقول لذلك يسجدون له ويتبعونه ويتابعونه في كل ما يقول الناس ما عاد عندها عقول هذه الأمور نحن نراها الآن. هذا المتكلم اليوم أنا سمعته وهذه نقارنها الآن وكثير من الأخوان اللي هم بالأخوان ماذا قال؟ بدأ كلامه وذكر ذكر أخوه سالم العجمي ثم الشيخ سالم الطويل. قال لما سالم العجمي أنا لا أعرفه فسألوا عنه بالكويت الكويت شاء الله ولما جاء الثاني سالم الطويل قال أما سالم الطويل هذا يجب التحرير منه يجب ويجب, ويجب. لماذا لم تقل في الثاني كما قلتها في الأول ولعل سالم الطويل لو مر أمامك ما تعرفه. ولا يعرفك لكن احنا نقول حتى لو ما كنت تعرف سالم الطويل ولا التقيت بسالم الطويل ولا مش سالم الطويل ما هو في استردام ولا هو في غرفة النوم يتكلم ولا هو مغلق الابواب سالم الطويل لهذا الموقع موجود وسالم الطويل له صفحة الجريدة في كل سبوك وسالم الطويل وسافر التلفزيون وفي الفضائيات وبكل مكان أنا ما أعرف ماذا ماذا ماذا يراه ما لذلك كان يقول يعذر أولئك الذين كان عندهم مستوى عقلي عالي فأنكروا حديث الدجال لأنها ما ما تستقيم في العقل فالان كيف تستقيم هذه في العقول هذا سالم الطويل وهذه كتابات سالم الطويل وهذه مقالات سالم وهذا الموقع يعني معلن مصرح به ماذا تريدون أكثر من هذا؟ قال سالم الطويل يمدح الحزبيين وسالم الطويل يخذل الاخوان السلفيين بالكويت والمشايح السلفيين بالكويت. يمكن نقله شيء وتكلم إحنا ما نعرفه وأنا ما أعرفه الشخص حقيقة لكن أنا أقول الذين يصدقون هذا حالهم حال اللي يصدق ها الدجال. انتم يلي صدقتم ذاك فيما قاله في سالم الطويل ما تعرفون سالم وبعضهم سالتك من كم سنه تعرف سالم المقطوي قال 15 سنة سبحان الله كيف تقبل هذه المقالبي هذا لو جاءهم الدجال كلهم وهذه نعم لانه الدجال عنده خوارق تسمون ما عنده خوارق لكن كيف قال ثم صدقوه ونسوا وتناسوا ثم الآن يعني أنا أشوف أنا آثرت السكوت حقيقة وهذا الشيخ عبد الله موجود لعله يلومني وحق له والله حق له أن يلومني لكن والله لي عذر لأن اللي تكلم فيه الشيخ عبد الله وعبد الله ماذا قالوا عنه قالوا عبد الله شريكة من الإخوان المسلمين ومن الحزبيين والمتستر كم سنه يتستر وكوش الستار اللي عندنا ما هو الستر كم سنه يتستر لا وقالوا يتمسح اذا لاحظ معي واللي المني إنه اللي قال هذا الكلام شيخنا والدنا حقيقة وانا كلمتها لكنها مكالمه في التلفون قلت شيخنا الشيخ قال لا, لا لا اللي حدثني ثقات طيب يا شيخه وانا ماني ثقه عندك انا في منزله ابنك انا في منزله لبيبك احنا ما احنا ثبات عندك المصيبه يا اخوان ان البعض ممكن يذهب ويدندن ويزن على اذن احد المشايخ ولا غيره ثم بعد ذلك يعني يا هذه الاحكام عبد الله يتمسح فيني انا اتمسح فيي يا اخوان عبد الله استلم المقالات والكلمات والأشرطة والراجع كنت ترى كل الأمور اللي ظهرت له والله فيها فضل بغيه له أيضا فضل عظيم جدا وقلت له الله أكتب اسمه عبدالله ما هو الله يكتب اسمه يبين يبي يكتب اسمه له الحق أن يكتب اسمه على كل المؤلفات اللي كتب عليها تأليف فلا أو كتبه فلا والله له الحق ان يكتب اسمه على كل هذه المؤلفات لكن ما كتب الموقع يديره ويتعب عليه ويشقى فيه وينقح ويصحح ويرد ويدب وما هو راضي يضع اسمه أنا اقولها الاب لكن انا اظهر اني لعن اصبت واروح التقي بالشيخ وابين له لكن قدر الله عز وجل تاخرنا وهذا التاخر الان جاءت الضربه الثانيه على من على سالهم قال سالم الطويل يخذل المشايخ السلفية خذل من يا أخو؟ هاي قلت طيب قولوله اطلبوا منه أن يسمي شيخا سلفيا معروفا في الكويل خذلهم سالم الطويل خلي جيب لنا واحد هم مشايخ خلي جيب لنا ايش واحد يا أخو ونحن والله لكن الناس ما عاد تبص. انت تعرف سالم الطويل انت تعرف حتى الله شريكه من سنوات كلمه واحده توديك وتجيبك اذا الدجال إذا جاء ها رح يلقى يلقى من يتبعه يا الله اعور ويقول أنا انا رب صلح عينك لو في واحد عاقل ذلك الوقت بيقول له ايش صلح صلح عينك يا شان صلح شكلك صلح شعرك لا ما حد يقول له سمعنا وأطعنا واشتبق على الجنوب حاضر سجدنا مصيبة يا أخو والله مصيبة عندكم أخوالكم عندكم هنا طلاب علم عندكم وأمورهم ثابتة واضحة بيّنة مثل الكامس وليس يصح في الأفعال شيء إذا احتاج النهار إلى مثل الشيخ عبدالو ويحتاج دليل أنا والله كنت أتألم وتألمت كثير لكن ماسك نفسي إني لعلي أذهب فيقدر الله عز وجل وأعرف أن الشيخ قضبان عليه وزعلان عليه أنا قلت حق له والله حق له لكن يعلم الله أن الذي يعني أمسكني عن الدفاع وعن ال... اني قلت تعلي التقي التقي بشيء تنتهي الأمور لكن الأمور ما من دل. لكن إن شاء الله. الدور عليك يا شيخ. الدور عليك. زاك الله نعم. الدور عليك بكل بركة. بركة الله بيك. شيخ اليوم اليوم حسن التسعين أحمد بازمول. اليوم التسعين. أخذ من أجواه. لا. <تصفيق> لا المشكلة ماذا قال في نهاية الكلمة بعدما صنف ضرب في سالم كما يريد قال وقد حذر منه شيخنا الشيخ ربيع. شيخ قصة الشيخ ربيع أنا أنا أنا حضرت أنا. أنا حظبت معنى ش... هذا الشيخ والحمد مر... أقول الحمد لله أنا كل ما بقول شيء في شاهد موجود للناس لأن اليوم... اليوم ما يحتاج الله بي... ما... الناس ما تأخذ الله بشاهد وأمسلت لهم سال فترة بجرة... سالم الطويل جمعية حيائة ترى تحاربه منذ نحو ثلاثين سنة والله يا أخوة حن ما حاروا فترة كنا إلى الأن ننتسم وبينه وبينه وسالم الطويل الجمعية تحاربه في كل مكان حتى في حملة الحج اللي كانوا يسوون الشباب هنا في هذا المكان. أيام بد الرجب رحمة الله عليه. والآن يقول سالم الطويل أبدا يخذل المشايخ السلفيين. من المشايخ السلفيين الذين خذلهم سالم الطويل؟ الله المستعان. والله يسوءنا جدا. أن نقرأ هذا الكلام وأن نسمع هذا الكلام من الدكتور فلاح بن إسماعيل من دكار سدده الله وأنا أول ما رأيت هذا الكلام رأيته في منتديات الحلبيين ورأيته مفرغا هناك فلما قرأته استهجنته جدا واستغربت جدا أن يصدر مثل هذا الكلام من دكتور الدكتور فلاح سدده الله ثم لم أصدق أن يصدر هذا الكلام من الدكتور فلاح لبشاعته وفضاعته وقبحه وبعده الشديد عن الإنصاف والعدل وعن السنة وقواعد العلم فتطلبت التسجيل الذي يزعمون أنه تسجيل صوت الدكتور فلاح فإذا هو صوته وإذا هو كلامه فلما سمعته حزنت جدا جدا أن يصل الحال بالدكتور فلاح إلى هذا المكان في سبيل الدفاع عن أناس ملوثين بالأخطاء والبدع كسالم الطويل وعبد الله الشريكة وغيرهما، ونقول للدكتور فلاح أصلحه الله وسدده الله إذا كان الدفاع عن سالم الطويل وعن عبد الله الشريكة ايها الدكتور فلاح سددك الله إنما تتهم فيه الذين يردون عليهما بالغلو ومنا منافات العدل والتشدد فاي شيء تسمي قولك هذا اصبحك الله اذا كان الرد على سالم الطويل بالعلم والحلم والبينه والهدى غلوا وإذا كان النقل الصادق الأمين في التحذير من سالم الطويل يسمى ما يسمى أيها الدكتور فلا حسد الله فماذا تسمي تحذيرك أنت من السلفيين ومن دعاتهم ومن علمائهم وطلاب العلم فيهم اذا كان ما نحن عليه غلو واذا كان ما نحن عليه غلوا فانت اولى اصلحك الله بهذا الوصف الذي ترمي به غيرك وهم راءا منه على نحو ما قالت العرب رمتني بدائها وانسلت ونقول اولا لقد فرح الحلبيون بكلامك هذا ايها الدكتور فرحا عجيبا وحسبوك عليهم ولك كلام في الحلبي معروف فهل ترضى بعد ما تكلمته في الحلبي أن تصير مدافعا عن قواعدهم فيما يزعمون فلقد علق أحد زبانية الحلبي على كلامك هذا بكلام طويل أطول من كلامك نفسه على طوله يقول فيه مستنبطا القواعد الحلبية المريضة الركيكة في نصرة البدع وأهلها والرد على السنة وأهلها يستنبط من كلامك هذا قواعد مثل قاعدة ما يسمونه بحمل المجمل على المفصل وقاعدة الموازنات وقاعدة لا يلزمني وقاعدة لم يقنعني وقاعدة وقاعدة إلى آخره ونسي هذا الأعمى أو الأعور الذي ينظر إلى كلامك أيها الدكتور بعين يريد منها أن يظهركم على أنكم معه وعلى أنكم على طريقته نسي أن يرى في كلامكم قولكم بإعذار أهل البدع الذين ينكرون أحاديث الدجال لأنكم تزعمون أصبحكم الله أن أهل البدع الذين أنكروا أحاديث الدجال أصحاب عقول كبيره ولان حديث الدجال لا تقبلها العقول فانا لله وانا اليه راجعون هذا القول اجنبي عن العلم لا يعرف في المدارس السلفيه ولا يرى في الدفاتر الاثريه ولا يرى له اثر ولا شبه خيال هذا زعم غريب عجيب مستنكر مستبشع كيف يثنى على اهل البدع وكيف يقال ان اهل البدع الذين ينكرون احاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم اصحاب عقول كبيره اذا كان المبتدعه من الزنادقه والجهميه والفلاسفه والمعتزله والاشعريه وسائر اصحاب البدع الرديه اصحاب عقول كبيره فما هو حال اصحاب السنه واهل الحديث إذن هل هم أناس محنطون جامدون ليست لديهم عقول إنا لله وإنا إليه راجعون هذا اولا وثانيا من قال لك يا دكتور أصلحك الله أن أحاديث الدجال تنكرها العقول لا والله بل هي أحاديث صحيحة متواترة يثبتها أهل الحديث وهي تتفق غاية الاتفاق وتنسجم غاية الانسجام مع العقول الصحيحه المليحة أما العقول السقيمة فهذه ما لنا وما لها فمن زعم أن أحاديث الدجال لا تتفق مع العقول فليتهم عقله فإن في عقله مرضا لأن عقيدة أهل السنة أن العقل الصريح لا يمكن أن يتعارض وأن يتضاد مع النقل الصحيح كيف وشيخ الإسلام رحمه الله قد أحسن البلاء جزاه الله خيرا في تحبيره هذه المسألة وفي شرح قواعدها في كتابه المعروف درء تعارض العقل والنقل وله اسم آخر أيضا سماه موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول وقد يسميه بعضهم اختصارا باسم العقل والنقل الشاهد هذا هو اعتقاد المحققين من أهل السنة أن العقل الصريح الذي خلقه الله عز وجل لا يمكن أن يتعارض قط مع النقل الصحيح الثابت لأن النقل الصحيح الثابت من الله عز وجل ولأن العقل الصريح من الله أيضا إذ هو الذي خلقه ولا يمكن أن يتضاد ما خلق الله مع ما أنزل الله عز وجل الله في علاه. فإذا عرفنا هذا فإن من زعم أن شيئا من النصوص الثابتة يتعارض مع العقول الراسخة السوية فليتهم عقله فإن في عقله ما فيه لذلك قال أهل العلم إذا ظننت تعارضا وتضادا بين نص وبين عقل فاتهم العقل قال علي رضي الله تعالى عنه لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخفين اولى من المسح على ظاهرهما يعني لأن باطن الخفين يباشر الأرض وقد يكون فيها ما يكون من قذر وغير ذلك ولكن المسح إنما يكون على ظاهر الخفين الأبعد عن مباشرة القاذورات ونحوها فإذا عقلنا أو عقلنا قولة أو مقولة علي رضي الله تعالى عنه هذه فإنها ترسم لنا منهجا سلفيا عريضا في التعامل مع الآراء إذا ظننت أن رأيك وعقلك يضاد النقل فاتهم رأيك ولذلك قالوا اتهموا الرأي في الدين ربنا سبحانه وتعالى ما أمرنا باتباع الرجال والاراء والعقول لا بل امرنا باتباع الكتاب والرسول فقال عز وجل وعلا ان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول وما قال فردوه الى الاراء والعقول قال امام السنه احمد بن حنبل رحمه الله تعالى دين النبي محمد اثار نعم المطيه للفتى اخبار لا ترغبن عن الحديث واهله فالراي ليل فالراي ليل والحديث نهار ولربما ايها الدكتور الفاضل اصحك الله ولربما جهل الفتى اثر الهدى والشمس باذغه لها انواره فلا يقول من يعرف هذا الكلام هذا الكلام لا يقول من يعرف هذه القاعده السلفيه ويعتقدها ويسير عليها هذا القول في الدفاع عن المبتدعه الذين يردون احاديث الدجال لانها تصادم العقول ثم من قال ان المبتدعه الذين انكروا احاديث الدجال انكروها لانها تصادم العقول لا عامه المبتدعه الذين انكروا احاديث الدجال انكروها لانهم يزعمون انها احاديث احاد وهم اصحاب فلسفه كاذبه خاطئه فاجره يزعمون أن الأحاديث أو أن النصوص لا يؤخذ منها عقيدة إلا إذا كانت قطعية الدلالة قطعية الثبوت، فإذا كانت ظنية في أحدهما فإنهم لا ياخذون منها عقيدة فإذا عرفنا هذا فإن هذا هو السبب الحقيقي إذن لرد هؤلاء لأحاديث الدجال لا أنها تعارض العقول وإلا فهذه كتبهم إذا وجد واحد مجنون أو سفيه أو مريض عقليا منهم أو أكثر دعموا أنها تعارض العقول فردوها لأجل ذلك فهذا نادر والنادر لا حكم له أما عامتهم فإنهم يردونها لأجل هذا الأصل الفاسد الذي انطلقوا منه في دينهم وفي عقيدتهم ونحن والحمد لله نحكم النصوص ولو كانت أحادية ونأخذ منها عقيدتنا الربانية ولا نقبل بهذه البدع الرديه ولا بأصحابها من أهل كل رزية ودنيه وأنت إن شاء الله معنا أيها الدكتور ولكني رأيتك تعيد كلامك هذا المرة بعد المرة بعبارات مختلفة وتعيد وتزيد في هذا الكلام مما دلني على أنها ليست فلتت لسان ولا أنها سقطت بيان وإنما هو قول تتقصده وتتعمده فإذا كنت تدافع عن بدع سالم الطويل وعن بدع عبد الله الشريكة بمثل هذه البدع، فأي دفاع هذا إنما يدافع عن الحق بالحق لا يدافع عن الباطل بمثله أو بما هو أكبر منه وأنا مستهجن كيف يجلس في هذا المجلس إبراهيم الرحيلي وعبد الله الاشريكة وسالم الطويل ويستمعون إلى هذا الكلام ولا ينتقدونه ولا يدينونه أين السلفية التي تزعمونها أين الانتصار للسنة الذي تدعونه كيف تستمعون إلى هذا الاصل الوصول منحرف عن الجاده يقال بينكم في الدفاع عنكم وتسكتون عنه ام أنها المصلحه اعني المصلحه الشخصيه ما دام ان الدكتور فلاح يدافع عنكم فاذا يسكت عن سقطته الكبيره هذه وتمشى حتى يمشى دفاعه عنكم اما نحن فلا والله ليست لنا مصلحه لا عند الدكتور فلاح ولا عندكم ولا لنا مصلحه الا في اتباع كتاب الله سبحانه وتعالى واتباع هدي رسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم والانتصار لهدي السلف رضي الله تعالى عنهم فنقول بملء الفم وبصوت عال هذه سقطة خطيرة أيها الدكتور فلاح نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليك سريعا وعاجلا غير اجل بالرجوع الصريح عنها وما أقول هذا والله إلا نصيحة لك وحرصا عليك وعلى شيبتك وحرصا على أن تظل في حياظ السنة وأهل السنة شامخا عاليا كما هي طريقة أهل السنة وأما أنه يطعن في الدكتور أحمد بازمول فهذا والله يؤسفنا هو يقول أنه لا يعرف الدكتور أحمد بازمول ثم أيضا يطعن فيه ويشبهه بالدجال لا يا ليت أنه يشبهه بالدجال ويمشي ويسكت لا بل يجعل حال الدجال وأتباع الدجال أحسن من حال الدكتور أحمد بازمول والذين يتبعونه فإنا لله وإنا إليه راجعون الدجال يدعي أشياء كاذبة فاجرة كافرة خاسره بائرة يزعم أنه هو الله تعالى الله عما يقول الكافرون علوبا كبيره أحمد بازمول ماذا صنع؟ أحمد بازمول يرد يدافع عن السنة هبه مغطئا أيها الدكتور فلاح هبه مخطئ مجتهدا أين قواعد الحلم والصبر والنصيحة والسرية والمجمل والمفصل وأصوله سلفية ولا يلزمني ومنهج الواسع الأفلح إلى آخر القواعد التي يريد الحلبيون أن يلبسوك إياها أين هذه القواعد في الدفاع عن أحمد بازمون في الدفاع عن سالم الطويل ترتكب كل الخطايا والموبقات ويدافع عن المعتزلة والجهمية ثم اذا جينا الى رجل سلفي كاحمد بازمول نجعله كالدجال هذا هو الظلم بعينه لو ان احمد بازمول اخطا بزعمك ايها الدكتور فلاح هذا مجتهد يقال تقال عثرته كما تقال عثرة امثاله من المجتهدين اما ان يجعل كالدجال لانه اراد الدفاع عن السنه واخطا بزعمك فهذا هو الظلم الذي نرجو الله سبحانه وتعالى أن يمنى عليك بالتوبة العاجلة غير الآجلة منه والقبر قريب والموت أدنى إلى أحدكم من شراك أعلى ثم لماذا يكون أحمد بازمول كالدجال بل شرا من الدجال والدجال عنده خوارق وأحمد بازمول ليست عنده خوارق أحمد بازمول ينقل خبرا ممكنا هل يمكن في العقول وهل يمكن في الأذهان وهل يمكن في عالم النقول أن يكون الشيخ ربيع حفظه الله تعالى يحذر من سالم الطويل نعم ممكن في هذه العقول أن يكون الشيخ ربيع يحذر من الدكتور فلاح لا مانع عقلي, لا مانع عقلي ولا نقلي من ذلك وأحمد بازمون رجل انتقاه ثبت صادق إن شاء الله تعالى ما عهدنا عليه كذبا ولا تدليسا ولا تلبيسا أن يتهم بالكذب بدون بينه هذا ظلم أين جرح المفسر يا سالم الطويل يا ابراهيم رحيلي يا عبد الله شريكه يا علي الحلبي الذي نشر هذا الكلام في منتدياتك وانت تسمع انتم تحاربون الجرح المفسر المفسر ثم تجرحون السلفيين بغير جرح لا مفسر ولا غير مفسر اين الجرح المفسر على اتهام الرجل بانه كذاب بل انه اجل من الدجال اليس هذا غلوا ايها الدكتور فلاح ثم السلفيون صفوه الله من خلقه الذين يحبون الدكتور احمد بازمول والله ما احبوه لاجل مصاهره ولا نسب ولا لمصلحه مال ولا تجاره يحبونه لما يعرفون عنه من دفاعه عن السنه ولما يرون من تذكيات العلماء له ومن وقفاته الجاده الصادقه في الانتصار للسلفيه ثم تاتي وتطحن احمد بازمول في جلسه واحده وتتهم السلفيين الذين يحبونه ويصدقونه أنهم كأتباع الدجال وأنهم إذا خرج الدجال فهؤلاء من أتباعه انا لله وإنا إليه راجعون حتى قولك إن العقول تتلاشى في آخر الزمان لا والله ما نسلم لك بهذا لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك ومنهم السلفيون الذين يحبون أحمد بازمول ويحبون الدعاء السلفيين الذين يحبهم أحمد بازمول وينصرهم أحمد بازمول أحمد بازمول قلت لكم ما أحببناه لأنه تاجر وليس بتاجر ما أحببناه لأجل مصاهرة وليست بيننا مصاهرة ما أحببناه لأجل نسب وهو من قبيلة وأنا من قبيلة إنما أحببناه ودافعنا عنه ونصرناه لأننا لا نقبل الظلم ولا نقبل أن يكذب الصادقون بدون بينه ايتي بالبينة الصادقة العادلة أيها الدكتور على تكليل أحفاد وسنكذبه والله العظيم سنكذبه أما أن تلقوا هذه التهم جزافا بغير زمام ولا خطام فهذا, حل فهذا حرام وهذا ظلم وهذا غلو وتشدد فتلك الساعة يحق لنا أن نسأل سالما وعبد الله وإبراهيم وعلي وعلي هؤلاء فنقول لهم من الأولى إذن بأن يوصف بلقب الحدادية نحن أم أنتم أيها الظلمة أيها الغلاة الذين تتهمون السلفيين بدون بينة ولا عد ولا دليل الشاهد الدكتور فلاح سقط في هذا المجلس سقطة كبيرة بل سقطات كبيرة وخطيرة ومتتالية ومتتابعة يقول إنه لا يعرف أحمد بازمول ثم يرى أنه كالدجال أو أنه شر من الدجال ولم يأتي على ذلك ببينة ثانيا هذا غلو وظلم ثالثا لو أنه يأتي ببينة نناقش هذه البينة لنرى سبب الجرح إن كان سببا صحيحا مؤثرا قبلناه وإلا ناقشناه بالبيناة والعلم والهدى أما بهذا الأسلوب الانفعالي الذي أتى به الشيخ فلاح الدكتور فلاح أصبحه الله فكلامه مردود ولا يقبل كلامه هداه الله وسدده وكل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم ونحن نسير على هذا الأثر وعلى هذه القاعدة السلفية ها هنا فنرد على الدكتور فلاح كلامه كلامك مردود أجه الدكتور فلاح كلامك مردود غير مقبول لانك تظلم السلفيين وتظلم دعاه السلفيين وتدافع عن المدافعين عن البدعه وتدافع عن الملوثين وتاتي بقواعد غريبه عجيبه ما انزل الله بها من سلطان اسال الله ان يلهمك التوبه والرجوع السريع الصريح والله المستعان والحمد لله رب العالمين ومن رحمة الله عز وجل انه عند الدخول كان الشيخ فو قال لا تعرفوا يوم جينا فوق وقت عنده واحد مصري ومدخل عنده أبو, العب... ابو العباس عادل المنصور أبو العباس مدخل المصري عند الشيخ ربينا هذا المصري يا أخير المصري هذا سراء المصري مفسد المصري ينتسب المصري يدعي له امور لها أول ليس لها اخر لكن راح قدم وذاك عباس ذاك عب كاي يتكلم سالم الطويل أقول لني سالم الطويل أنا أقول ممكن بعض الناس يروحون عند الشيخ ربيع الشيخ سالم الطويل قال كذا وقال كذا يلي بيكون مثلا أحذر أحذروا أي تذبتوا أحذروا أي ينتبهوا مو أحذروا معناها لا والله طاطعوا وسالم كذا وسالم تركتم أهل الشر والفساد وتركتم الإخوان المسلمين والرافق يعبدون الدنيا شرقا وغربا والفتنة الآن تحيط بنا مثلنا يقولون بدأت في تونس ومصر وليبيا وهم يقولون رح ننقلها للخليج بل هنا بدأت في البحرين والسعودية ماذا تريدون وأنتم على سالم وعلى عبد شبيكا وهم في تقلوا عليهم ولا امل لابيكم أو سدوا المكان الذي سد سالم الطويل نحن كلنا الان نتكلم فيها أم لا في مجالسنا الخاص سالم الطويل وين يتكلم يعلن في الجرام وفي الفضائيان سالم الطويل حاربوه وما زالوا يحاربوه سالم الطويل عليه دعاوى كثيره جدا في الـ الـ هذا ها في المحاكم وغيرها ما لا يريدون أكثر من هذا، ما لا يراد أكثر من هذا. أسأل الله أن يعافينا وإياك. أولاً، الكلام هذا يحتاج إلى تعليقات. أولها أن نفرق بين التحذير وبين التبديع. فكون الشيخ ربيع حفظه الله تعالى يحذر من فلان أو من فلان هذا لا يلزم منه انه يبدعه بل ها يكفره فإنه قد يحذر من رجل سلفي كثرت سقطاته وغلطاته فإذا سمعت تحذيرا من عالم يحذر فيه من شخص معين فهذا لا يعني أن هذا العالم يبدع ذلك الشخص المعين ولا يلزم بل قد يقترن التبديع مع التحذير وقد لا يقترن التبديع مع التحذير فيكون التحذير مجردا من دون تبديع لأنه لا يرى بعده أن هذا الشخص مبتدع مثل إبراهيم الرحيلي فنحن نحذر منه لكن بعض علمائنا إذا سألتهم وقلت لهم هل تحذرون من أخطاء إبراهيم الرحيلي؟ ومن عينه قالوا نعم لماذا؟ ديانة أمانة لأنهم يتقربون إلى الله بهذا العمل يريدون حماية الشباب من أخطاء هذا الإنسان فإذا قلت لهم هل تبدعونه؟ يقولون لا ما نبدعه ففرق إذن بين التحذير من الشخص المعين وبين تبديعه أو تكفيره هذا أقوله بداية حتى يعلم أن ما نقله أخونا أحمد بازمول عن الشيخ ربيع في حق سالم الطويل إنما هو التحذير لا التبديل هذا أولا ثانيا بالنسبة لشيخنا الشيخ ربيع حفظه الله تعالى فنحن نعرفه إن شاء الله معرفة الولد بوالده والشيخ حفظه الله تعالى من أشد الناس تثبتا ومن أشد الناس انتقاءا ومن أشد الناس حرصا والشيخ ربيع مصدره في النقول والكلام ليس بمثل هذا التصور السطحي المؤذي الذي يؤذينا والله يؤذي الشيخ ربيعا أن يصور الشيخ أنه رجل ساذج أنه رجل يعني سامحوني على هذه العبارة تافه يأتي واحد سراق كذاب ويطحله إلى الشيخ ويقبل الشيخ كلامه في أناس هم حمل الدعوه الدعوة السلفية كما تزعمون في بلادكم طيب أنت تنعى على عاد المنصور ايها الدكتور فلاح اصطحك الله على اخينا الشيخ المفضل الحبيب احمد عادل منصور ابي العباس وفقه الله انه ادخل هذا المصري المجروح عندك فلماذا تنعى عليه ذلك عادل منصور لا يراه كما تراه انت فلماذا تنتقدنا اذا نعينا عليك دفاعك عن سالم الطويل وعن عبد الله شريك وابراهيم الحيلي وأهل جره أنت لا تقبل من عاد المنصور أن يدخل هذا الشخص المجروح عندك على الشيخ ربيع فكيف تقبل منا أن نسكت عن إدخالك لهؤلاء الملوثين بأنواع من البدع لا تدخلهم في السلفية فحسب بل تدخلهم في الصف الأعلى تريدهم أن يكونوا قادة الناس في الدعوة في السلفية فأنت أولى أن ينكر عليك لأنك إنما تنكر على عادل منصور انه ادخل شخص ما سميته لنا ولا عرفنا منه ولا ذكرت الادله البينه الواضحه على جرحه وعلى اتهامه بكل هذا المسلسل الطويل الذي ذكرته من انواع الجرح التي ذكرتها في حقه ولو فعل فاعل هذا في حق سالم الطويل او في غيره لما قبلتم ثم تنعى على عادل منصور انه ادخله وعادل منصور ما سمع حجتك ولا سمع جرحك المفسر لهذا الانسان الذي تتهمه بالسرقه والكذب الى اخره فاذا نحن احق ان ننعى عليك ما تصنعه في دفاعك عن هؤلاء المنحرفين المخالفين لاننا اقمنا البينه الصادقه العادله على جرحهم وانت ما اقمت شيئا لما جرحت هذا المصريه الممائله الشاهد الشيخ ربيع حفظه الله أزكى إن شاء الله أنقى ولا أزكيه على الله من هذه الصورة المقزمة التي وقع ذكرها وشرحها في كلام الدكتور فلاح ولا ينبغي للدكتور فلاح أن يتكلم هكذا عن شيوخه وأساتذته وآبائه فلهم فضل عليه والشيخ ربيح حفظه الله من شيوخه ومن مدرسيه ومن معلميه وعلى الطالب أن يظل متأدبا مع شيخه وأستاذه ولو بلغ التسعين لا الثمانين أو السبعين فأقول هذا من سوء الأدب مع الشي ربيع ومن سوء الظن به أيضا والجميع يعلم أن هذا الكلام الملقى على عواهنه أيضا هو كلام بدون أدلة وبدون براهين وبدون بينات فسبحان الله كيف يجوز لكم أن تأتوا بالكلام الجارح لمرة بعد المرة والكررة بعد الترة بعد الكرة في حق خصومكم وبدون بينا وبظلم وغلوب صادق وصفوه فيكم ثم اذا جاء خصومكم يتكلمون فيكم بالحلم والعلم والبينه والادله والبراهين وفي صفحه كذا وفي شريط كذا وفي الدقيقه الفلانيه والعزو الصادق الوثيق تتهمونهم بانهم كالدجال وكاتباع الدجال تالله انها قسمه ضيزه لا نقبلها والله منك ايها الدكتور فلاح ونسال الله ان يعافيك مما ابتلاك به وان تسارع بالتوبه والله اعلم شباب. لا اعراضه بصحاب مسائل قال لي كذا مش عارف اشي مبتدى فلاغم اشي مبتدر اشي اشي اشي اشي اشي اشي قال لي يعني يوسني على الساعة بلدك كثير سرعة اشياء بلدك قالها كثير رحك تتنبسني دماغ الإسلام للغاية رحكت للنطفة وربحكة ورأسها ورأسها ورأسها ألا بدروها ها حسن ذلك بالنباحة تقول إنت نشكر عنه قسم الله الله كسمح يان نشكر حقا ونشتك أي شعب الصباح ألا نشكر حقا جسك مالي دافع لحق وهذه الحق للغاية وعيني يقولون سأتي ولا تنسوا المسلم إن الله كانت بكم رحينا أردئ أرشاء في ومطبوع موجود اللي مصدكة حتى تنسوا قلتا شكرا لكن واحد في الواحد من أحساب لأسف إذا كان هذا الكلام ثابتا فهو يؤكد ما يستقر عند السلفيين من جهل سالم الطويل ومن كونه جاهلا جهلا مركبا وفي هذا الكلام جهالات لا تقوم على أساس علمي ابدا اولا هو يتابع الشاطبية والشاطبي أشعري كما تعلمون له عناية في رد البدع لكن العملية مع أنه هو غارق لا أقول إلى الأبقان بل إلى الآذان في البدع الكلامية ولا أبدع الشاطبيه وانما اذكر عقيدته وحاله وهو يزري على اهل الحديث وينتقصهم غفر الله لنا وله فالشاطبي لما جاء ليعرف البدعه عرفها تعريفا دقيقا لا يقبله اهل العلم يقول هي طريقه في الدين مخترعه تضاهى بها الطريقه الشرعيه يقصد بها التقرب الى الله سبحانه وتعالى هل الجهميه كانوا يقصدون التقرب إلى الله بزندقتهم هل أعيان الرؤوس المبتدعه يتقربون إلى الله بزندقتهم وبضلالاتهم يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عامة رؤوس أهل البدع منافقون ولذلك كان يتحرج في الدعاء لهم إذا صلى عليهم حتى رأى في المنام هاتفا يناديه يقول استثني يا أحمد يعني اللهم إن كان هذا مؤمنا فاغفر له وإلى آخره وإن كان كافرا فزد عليه من عذابك إلى آخره فإذا نحن نعتقد أن كثيرين من أهل البدع هم زنادقه متسترون وهؤلاء ما دخلوا في الدين كما فعل المجوس وكما فعل القدريه وكما فعل الرافضة وغيرهم ما دخلوا في الدين وأحدثوا هذه البدع يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى لا والله دخلوا واحدثوا هذه البدع يريدون إفساد الدين ويريدون هدم الدين من الداخل هل يقال إن بدعه الاتحادية يقصد بها أصحابها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى كيف يتقربون إلى الله وقائلهم يقول الرب عبد والعبد رب بالله قل لمن المكلف كيف يقصدون التقرب إلى الله تعالى وقائلهم يقول وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله الا راهب في كنيسة تعالى الله عما يقولون علوبا كبيرا كيف يقصدون التقرب إلى الله تعالى وهم يرون أن الله هو فرج المرأة وهو هذا الجدار تعالى الله عن قولهم علوبا كبيرا هؤلاء زنادقة يريدون هدم الدين من الداخل الا إذا كان سالم الطويل قد بلغ به الجهل مكانا دنيا جدا بحيث أنه لا يجعل الاتحادية والرافضة وهؤلاء المبتدعة مبتدعة ولا يرى ضلالاتهم بدعان إذن ما هو التعريف الصحيح للبدعة إذا كان تعريف الشاطبي لها غلطا وليس هذا مجال تثني تعريف الشاطبي فإنه يحتاج إلى مجلس ممدود ما هو التعريف الصحيح للبدعة التعريف الصحيح للبدعة قد قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فجاء شيخ الإسلام وحمه الله تعالى وعرف البدعة بكلمه قال هي المحدثة في الدين قصد بها صاحبها التقرب إلى الله أو ما قصد قصد إفساد الدين أو قصد تشييد بنيان الدين المحدثة في الدين هي البدعة إذا عرفنا هذا نعرف أن سالم الطويل إذن قد بنى ضلالاته في هذا الجواب على هذه الضلالة التي لا يعرف لها أصلا ولا قاعا ولا قرارا فهو إذن ضلال المركب هو يقول إن ماذا يقول يقول لأن الثناء على أهل البدع لا يعتبر بدعة ويقول ما اسمها نقول اسمها كاسم البدعة التي أثنيت عليها أو أثنيت على صاحبها نعلمك ايها الطويل فتعلم علمك الله اذا اثنيت على المعتزله فانت معتزلي واذا اثنيت على الاشعريه فانت اشعري واذا اثنيت على الجهميه فانت جهمي واذا اثنيت على الخارجي اسامه بن لادن فانت خارجي اختلف اهل العلم في حكم الروايه عن اهل البداع وليس هذا ميدان ومجال شرح ذلك على اقوال منهم من يقول روا عنهم ما لم يكونوا دعاة الى بدعتهم طيب عمران بن حطان الخارجي كيف اخذ له البخاري ابن كثير في كتابه في المصطلح ماذا يقول يقول وعمران بن حطان اثنى على الخوارج ها قال وهذا من من اكبر الدعوه الى مذهبهم هذا من اكبر الدعوه الى مذهبهم شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله تعالى في رده الذي صدر أخيرا لا أقول هو رده الأخير على إبراهيم الرحيل لا هو رده الذي صدر أخيرا وإلا فهو رد قد كتب من قبل فيما يبدو لكنه صدر أخيرا الذي سماه تبيان ما في نصيحة إبراهيم الرحيل من الخلل والإخلال ماذا يقول؟ يقول عن أولئك الذين يثنون ويزكون بعض الرسائل التي تنسب الى بعض البلدان التي تدعو الى وحده الاديان واخوه الاديان واحترام الاديان الى اخره يقول هؤلاء دعاه دعاه الى هذا المبدا الذي دعت اليه هذه الرساله لماذا يقول لان ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه لما تكلم عن عمران بن حطان قال والثناء عليهم من اكبر الدعوه الى بدعتهم ثم أيضا الثنابي فتوى سلفية جليلة للشيخ بن باز حفظه الله تعالى سئل عن الثناء على أهل البدع فقال الذي يثني على أهل البدع هذا يدعو إليهم هذا من دعاتهم هذا يدعو إليهم كررها ثلاث مرات فإذا سألتنا وقلت ماذا يسمى الذي يثني على اسامه بن لادن نقول هذا يسمى من الدعات إلى مذهب الخوارج والذي يثني على الرسالة من الدعاة إلى وحدة الأديان والذي يثني على الأشعرية من الدعاه إلى التمشعب قد علمناك فالزم عرفت فالزم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام وقد روي هذا الحديث مسندا ومرسلا ومقطوعا على بعض التابعين فمن وراءهم وبأسانيد وبعض العلماء يصحح أو يحسن بعض أسانيده لذاتها كإسناد حديث معاذ رضي الله تعالى عنه وبعضهم يحسن الحديث بشواهده والصحيح أن هذا الحديث ليس حسنا من طريق معاذ وإنما هو حسن لذاته على الاقل من حديث عائشه رضي الله تعالى عنها وأنه صحيح ثابت مرفوعا الى النبي عليه الصلاه والسلام من وقر صاحب بدعه فقد اعان على هدم الاسلام عرفت الجواب يا سالم من وقر اسامه ابن لادن فقد اعان على هدم الاسلام الا اذا كنت لا تبدع اسامه ابن لادن فهذا شان اخر فانه يوصلنا ها هنا الى التفسطط ويسقط النقاش لأنه يظهر جهلك وبلادتك وحمقك وبعدك عن العلم الشرعي وعن طرائق أهله والله تعالى المسال هذه فيها هذه مدارس مدارس قائمة الأخوة هؤلاء من أول ما يمسك يستقيم فتح الإنترنت عندنا مع الرعور المغرابي المشعرفيت الك طيب فهمنا عرفنا ذو عندنا خطأ وبعدين ما هي المرحلة الأخرى؟ العنجري براسه ما هي المرحلة الأخرى؟ Nothing. كنت أتعب أبو عثمان أنا كانوا يسموني توأم مع محمد العندري شوف علاقة شو نكبرنا لاك الحزبين قال هذا توأم معه كنا بتعب أبو عثمان الخطوة اللي بعدها إحنا عندنا دروس إذا إذا فيها 360 يوم عندنا 360 درس بفضل الله سبحانه بل أكثر عرفت طول السنة من 17 تعز ثمان ونحن قائمين بالدروس بفضل الله نخدم كتب ونقرا كتب كتب كتب ونشرح ونفتي ونعلق على ضعف فينا لكن هذا الجو اصبح عليه نحن يعني خلنا الميدان لكن تعال اخو محمد العندري ماذا عندك لا أنت تعلم لا أنت تدرس لا تكتب مقالات، لا أنت الدافع، لا تكتب تكتب فقط فلان فلان فلان إيش؟ بعدين هذا ما يزيد في الإيمان، ولا بس كل يوم يشقون أمس بالأمس فالح أكبر رأس كأنه فارح حربي كأنه بكر صديق من قال عن كلمة كرنة، اليوم فرح وخلاص وصلنا. الأول شيء الآن تذكرت عبارة قرأتها قبل قليل من كلام الدكتور فلاح طحه الله أنه يزعم أن السلفيين يتكلمون في هؤلاء المخالفين ويتركون الكلام في الإخوان المسلمين وفي غيرهم لا والله يا دكتور فلاح هذا الكلام ليس صحيحا وأنصف بارك الله فيك نحن نتكلم في الجميع في الروافض في الجهمية في الأشعارية في الصوفية في الإخوان المسلمين في الكبير في الصغير حتى يعني من يخطئ من علماء نرد عليه ما عندنا مشكلة بارك الله فيكم فأن يزعم أن السلفيين لا يردون إلا على هؤلاء ويتركون الرد على الإخوان المسلمين وعلى غيرهم هذا ظلم وهل قرأت كتبنا وتابعت أشيطتنا وإصداراتنا ونظرت فيها لا أتكلم عن نفسي من أنا في السلفية ما أنا إلا طالب علم صغير أتكلم عن أصحابي من أصحاب السنة وأصحاب الحديث هل نظرت في كلام هؤلاء وعيته كله وعملت دراسة استقرائية فوجدت أنهم لا يردون على الإخوان المسلمين وعلى الصوفية وعلى الرافضة ولا يردون إلا على سالم الطويل وعلى أمثاله هذا ظلم وهذا إجحاف وهذا غلو وهذا جرح بدون تفسير فنعيدك بالله أن تكون من الظالمين يا دكتور فلاح وأما كلام سالم الطويل الأخير هذا نحن ما قلنا ان اخانا الشيخ الحبيب محمدا العنجري عالم احد يقول انه عالم ما قلنا انه عالم نحن نقول هو رجل سلفي فاضل حتى هذه لا تريدونها سبحان الله اذا اثنينا على السلفيين عبتم ذلك واذا رددنا على المخالفين عبتم ذلك ما المطلوب ماذا نفعل هل تريدون منا ان نسكت والله لن نسكت ان شاء الله محمد العنجري رجل سلفي فاضل تعرفون عليه بدعه بينوها يا اخواننا ننصحه وينتصح ان شاء الله وليس كل سلفي عالما وليس كل طالب علم عالما خذ انا مثلا طالب علم صغير لست بعالم ولا انا بطالب علم كبير لكني والحمد لله سلفي وهكذا نقول أيضا في أخينا محمد العنجري ننزله منزلتنا نقول هو مثلنا طالب علم سلفي هذا أولا ثانيا النفي ليس علما يا سالم الطويل وهذا ظلم وهذا اجحاف وهذا كذب لأنه إخبار عن, الو... عن الشيء بغير ما يوافق الواقع كيف تقول أنه ليس عنده إلا الكلام في فلان وفلان أنا شخصيا رأيت لأخينا محمد العنجري في الشبكة أشريطة في شرح بعض الكتب في الأموال والتجارة ونحو ذلك رأيتموه ولا لا هذا كلام في فلان وفلان كم شريف تسعة عشرة خمسة إذا هذا يكذبك يا سالم الطويل تزعم ان محمد العنجري ليس له إلا الكلام في فلان فلان النفي ليس علما ق... قديما قال الإمام أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب ما أدراه لعل الناس اختلفوا وأنت جريء يا سالم جريء تجرؤ على خصومك وتتكلم في خصومك بدون بينه وإذا جاء خصومك وتكلموا فيك بالبينة تذهب إلى المشايخ وإلى غيرهم تحاول أن تجد من يدافع عنك ولو بالباطل فاستحي يا رجل العيب هذا حرام هذا ليس اسلوبا علميا العلم يناقش بالعلم الجرح يناقش برده بمناقشته أما أن تتهم الناس بهذه الأشياء الكاذبة فأقل ما يقال أنا الان هذا كذب هذا القول كذب واتيت على قولي ببينك قلت انا طلعت لاخينا محمد العنجري على شرح مسجل لبعض الكتب العلميه وانت تزعم تقول ما عندك الا الكلام في فلان وفلان إذن انت كذاب يا سالم إذن انت كذاب لانك تتهم الناس بمحض الافتراءات والاقاويل هل تقبل ان نعاملك هكذا فلماذا تعامل السلفيين بالكذب ولماذا تجرح السلفيين بالكذب يتكلمون فيك بالصدق وما قبلته ثم تتكلم فيهم بالكذب فانا لله وانا اليه راجعون قول هذا لا يزيد في الايمان كذب الكلام في الرجال لو فرضنا ان اخانا محمد العنجري عالم متخصص في الرجال احد فيكم عنده شرح ليحيى بن معين يشرح فيه احاديث في باب من ابواب الطهاره ها عندكم فتاوى فقهيه ليحيى بن معين عندكم كلام ليحياء بن معين في غير تخصصه في الرجاء والعلل لا يكاد يوجد يعني قد يجد بعض المتخصصين المتبحرين المتعمقين كلمة في كتاب من كتب التاريخ أو السيرة في قصة أو إلى اخره فيها موعظة فيها مسألة فقهية فيها تفسير لآية ليحيى أو لغيره لكن أنا أتكلم أقول هل هو من أهل ذلك الفن؟ لا هو يتكلم في ماذا؟ في الرجال هل يعاب الإنسان إذا تكلم في الرجال ما المشكلة إذا تكلم محمد العنجري في الرجال فلان وفلان ما المشكلة؟ إذا كان متخصصا في ذلك يتكلم بالعلم والبين والدليل والهدى يشكر جزاه الله خيرا اسقط عنكم فرضا ألا ترون أنتم أن الكلام في الرجال من الفروض العينية هو يتقرب إلى الله بهذا كما يتقرب إلى الله الآن بالرد عليك يا سالم وتبيين جهلك وغلطك إذن إذا جاءوا إلى حياض السلفية يريدون أن يهدموها على رؤوس أهلها بمعاول الكذب والظلم والبهتان وإذا جاءوا إلى حوضهم المتهدم أرادوا أن يشيدوه بالكذب والقذلان والبهتان فالكلام في الرجال قربه يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى والله ما نتكلم, نتكلم فيهم إلا ديانه وقربة إلى الله عز وجل وعلا ونرجو الأجر رجل يكثر خصومه في الدنيا لماذا وعلى ماذا قال أويس القرني ما ترك لنا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من صاحب تقلل اصحابك وتكثر اعداءك لماذا ثم لا تكون متقربا لا والله بل نفعل هذا قربة وديانة وأمانة وحسبة ونسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل عملنا الصالح وان يثقل به موازيننا فلو فرضنا أن محمد العنجري ليس له إلا الكلام في الرجال أقول أولا لا هو له كلام في غير الرجال فزعمك أنه ليس له كلام إلا في الرجال هو زعم كاذب وظالم ثم ثانيا لو تنزلنا وقلنا إنه ليس له كلام إلا في الرجال ما المشكلة ردوا عليه بعلم يا أخي بينوا أن هذا الجرح الذي يأتي به جرح غير صحيح جرح قائم على اخبار غير صحيحه جرح قائم على قواعد غير مليحه ردوا عليه بالعلم اما ان تسفهوه لانه متخصص في الرد على الرجال بزعمكم فهذا يدل على حناقكم الشديد من هذا التخصص الا وهو الجرح والتعديل والله تعالى كنت حق لكم احنا صرنا مثل التكفيريه كانش يوم قلت تكفيني الطابوت الطغر الطواغي الطغر يشرب الطوارئ الطوارئ الطوارئ الطوارئ الطوارئ ما عنده غيرهم كنت ندب بدأ الطابوت طغر ندب أحياء التراث احيا التراث أحياء التراث احيا التراث أحياء التراث نتحدث احيا احيا ولا تحميد خلاص من أحياء التراث نقرأ القرآن ندرس نعلم نصلح شيء خل نمشي كتيرة هذا الرجل بارك الله فيكم اما الجهل فقد عرفنا انه جاهل جهلا مركبا ليس تركيبا ثنائيا بل تركيب ثلاثي اما الان فقد عرفنا انه يتعمد الكذب هل حقيقه السلفيون ليس عندهم الا إحياء التراث, إحياء, التراث احياء التراث يسبحون باحياء التراث وبحمدها كذب والله انه كذب السلفيون اذا راوا حماستك وحماقتك في الدفاع عن احياء التراث تقول ان ما عليه احياء التراث ليس بدعه وانك لا تعرف بدعه تسمى الحزبيه ثم لو كانت بدعه فانك لا تعرف هل هي بدعه مكفره ام مفسقه لما يرون حماقتك هذه يردون عليك ويبينون لك ان احياء التراث منحرفون وانهم مبتدعه وانهم اصحاب منهج تكبيري واصحاب منهج حزبي واصحاب منهج فات يفرق السلفيين في الدنيا باموالهم أما بينهم في مجالسهم فلا يتدارسون الكتب العلمية ويتدارسون الأسانيد والأحاديث والروايات ولا يتك مثل السلفيين في مجالسهم وفي علمهم وفي مدارستهم وفي الكتب التي يدرسونها ما يمضي شهر إن شاء الله إلا و تبدأ دورة عند السلفيين و تنتهي دورة ما يبدأ شهر إلا و تعقد مجالس و تنتهي مجالس ما يأتي شهر إلا ويبدأون كتابا وقد انتهوا من كتاب إلى آخره والذي يلاحظه الآن أنك أنت اللي مالك شغل إلا اتهام السلفيين بالباطل وأنا ما قلت هذا إلا ببينة قد طلعت على بعض كلامك فأرى أنك تتهم السلفيين بالباطل فلو قال قائل إن سالم الطويل متخصص في إثارة الزوابع والدعايات الكاذبة على السلفيين كان صادقا لأن هذا هو الذي يظهر متخصص في تشويه صورة السلفيين وإظهار السلفيين بصورة ضعناء حمقاء في عيون الناس كل هذا وهو ينتسب إلى السلفية لو كان عدو للسلفية ماذا يسمع إذن يسمع كل هذا وهو ينتسب إلى السلفية لو كان يعادي السلفية ماذا يسمع إذن فإن لله وإن أليه راجعون شوف هذه نسب موجودة بين كثير قليل ها كل واحد عنده نسبه، التحزب التحزب هذا موجود في نفوس الناس كلها، العصبية موجود حتى في الصحافة اللي هي المحادثات، لكن هذه متفاوتة، في ناس عندها عصبية لدرجة إنه يزعل فوق الدين، وفي ناس أقل أقل أقل وفي ناس تظهر، ها. إذا تحرفت فيه ولا شيء يمكن أن يتطلعوا والله وفي ناس لا أقل أن يجيك إنسان يقول أنا حزبية وكأنه تنزين على الحميد طيب ما هي نسبة الحزبية في نفوس الصحابة؟ ما علمنا؟ هو الآن يرمي الصحابة بالحزبية أليس كذلك؟ ما هي نسبة الحزبية هذه؟ كم نسبتها؟ خمسون بالمئة؟ ستون بالمئة؟ سبعون بالمئة؟ يا سالم إذا بقيت على هذا الطريق تبتعد بك الخطوات حتى تهلكك الخوارج الذين قاتلهم الصحابة في النهروان بدأت بدعتهم بعدي التسبيح بالحصة في المسجد يا سالم اتق الله وارجع فلا تزال المسافة قريبة ما لك ولهؤلاء الاصفياء الاتقياء الأنقياء الأولياء ما وجدت الا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تمثل بهم على هذا القبح وعلى هذا السوء يا سالم هؤلاء خير القرون خير الناس بعد الانبياء والله ما ابتلوا ببدعه ولا اصيبوا بحزبيه ولا اصابتهم انتكاسه ولا ارتكاسه يا سالم عف الله عنا وعنك اترك سخافتك هذه واترك هذا الجهل واترك هذه الحماقة وتعال إلى خصومك شوف هؤلاء الثلاثيون الذين ينتقدونك وأنت تحقرهم وتصغرهم وتسفههم ظلما وبهتانا لماذا يتكلمون فيك إن كان هذا الشيء موجودا فيك تواجع عنه يرفعك الله مكانا عليا وإن كان هذا الشيء غير موجود فيك بين لهؤلاء الناس والله إنهم أصحاب قلوب زكية ولا نزكيهم على الله أهل صيام وأهل قيام وأهل دعوة وأهل ذكر وأهل طاعة لماذا تعاديهم وتخاصمهم أترضى بعد كل هذه السنين أن تكون خصما للسلفيين وأن يكون السلفيون خصومك والله إني لك ناصح والله إني أخشى عليك من هذا الانزلاق يا رجل ما بقي إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام تتكلم فيه تكلمت عن الصحابة ما بقي إلا النبي عليه الصلاة والسلام تضيبه مثالا على حزبيتك وعلى دفاعاتك كل هذا في الدفاع عن إحياء التراث ثم تقول إنك ترد عليهم والدكتور فلاح يقول أنك من أكثر الناس ردا على إحياء التراث هذا وأنت من أكثر الناس ردا على إحياء التراث وهذا تتبسالك في الدفاع عنهم لو لم تكن رادا عليهم كيف يكون دفاعك إذن؟ أداك الله وعفى الله عنك وغفر الله لك يا رجل تحب وسترجع وارجع فإن كلامك هذا خطير ولو جاء من أبنائنا بعد جيلنا من لا يعرفك ولا يعرف جهادك المزعوم المرقوم الموسوم لاتهبك بأنك رافضي يرى لك كلاما تنتقص فيه الصحابة والله لو كنت في عصر السلف لقالوا انك رافضي تزعم أن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام عندهم حزبية ولكن بنسب متفاوتة ما لك ولهذا هذه الفتنة التي حصلت بين الصحابة هل من منهج السنة يا سالم أن يدخل فيما شجر بين الصحابة هل من منهج السنة أن يتكلم في أخطائهم وقد أخطأوا أم من منهج السنة أن يستغفر لهم وأن يغض النظر عن كلامهم لما حصلت بينهم ما حصلت من فتن و مشاجرات وخصومات في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعد ذلك العجيب أنك تعرف هذه القواعد لكن معرفة نظرية فيما يبدو والعجيب أنك فيما يبدو لا تعيش على هذه القواعد أم أن مغبة ظلمك للسلفيين أنستك التوفيق وأبعدتك عنه أسأل الله أن يصلحنا وإياكم جميعا وأن يغفر لنا ولكم وأن يعفو عنا وعنكم وأن يهدي سالما من الطويل وغيره وغيره ممن يخالف شيئا من السنة كثرت أو قلت كبرت أو صغرت فوالله إنا حيصون على أي شعره من أي إنسان سلفي أو سن أن لا تسقط والله ما نحب أن نخسر احدا ولكن هم يلزموننا وهم يضطروننا إلى أن نتكلم مثل هذا الكلام وما نقوله إلا نصيحة أنا أدري أني اشتدت على سالم وعلى الدكتور فلاح بعض الشيء ادري وأدري ان بعض الناس يتهمونني بالشده وادري انهم سيقولون هذا دليل على شده معاذ والله أحتسب كلماتي عند الله سبحانه وتعالى ماذا تريدون أن أقول لاناس يتهمون السلفيين أنهم يتبعون الدجال أو من هو شر من الدجال ماذا تريدون أن أقول يتهمون بعض دعاة السلفية أنهم شر من الدجال ماذا تريدون ان اقول لاناس يدافعون عن المعتزله والجهميه والزنادقه والفلاسفه الذين ينكرون احاديث الدجال ويزعم انهم اصحاب عقول كبيره وأن احاديث الدجال تصادم العقول ماذا تريدون ان اقول لهذا الجاهل سالم الطويل الذي الذي يظهر فيه انه تجذب قبل ان يتحصن وأنه اراد ان يطير ولما يريش يا سالم اثني الركب عند العلماء وارجع من جديد خير لك والله أنا لك ناصح أمين إن شاء الله وأختم هذا المجلس بهذا القدر سامحوني قد أكثرت عليكم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والله تعالى أعلم والحمد لله رب العالمين